وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ بَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إنا عاملون ونتظرون إن منتظرون وللله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده بتوكل علي وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين